onu görüştük. Bismillahirrahmanirrahim.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 وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بذعة وكل بذعة ضلاله وكل ضلاله في النار التقسيم الثاني للاسم أتمن أن بابي دوما لكي يبي شد العرف بابي كم بابي أفعاله بابي دوما بابي أسماء في الكلام على الاسم وتو فيه عدة تخصص. تقسيمه كم من, من حيث التجرد الزياد، أما التقسيم الثاني للاسم من حيث الجمود والاشتقاق عند الأسماء من هي مشتق لاسم كثر وجلاؤن، عند الأسماء إيش من هي حرب وخيان جامد إن لهي كبر ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق. فالجامد ما لم يؤخذ عن غيره من غيره. اسمك كجامد باء او كلا، اسمك كثر يعني ثلور نقلابه ودل على حدث فالجامد بلان جامد أويك والقلاب ما لم يؤخذ من غيره ودل على حدث أو معنى من غير ملاحظة الصفة مانايا كتيايا يعني حدث كتيايا بلان فاعلي يعني من غير ملاحظة الصفة يعني ذات صاحبيني نيّة. سبون من النصر ذاهب قائم معناه قياميتها معناه ذهابيتها كسي كشيء هل صابت شيء بخ بيشجع هل صابه أو أنا مشتق. فلما يصير النصر معناه ايتها بس كسي جنيه هل صابيت بالنصرك ذهب رشدن قلنا اوانا يان هر ناوي كثير بهننا هر معناه كثابت بالان ااا وصف النبي كسب النبي واشتهغ حسابه اوان بيت الجميل او من او معنى من غير ملاحظه صفه كاسماء الاجناس المحسوسه اسماء الاجناس المحسوسه اسمي ذات مثل رجل السر رجل ناويكم معنى كل شيء اداه كس يقني بالله هالساوبة معناك شتيقني الشخص فاعل قام بهذا الفعل قام بهذا المعنى وشجر وبقر واسماء الأجناس المعنوية هروها لجامدة ناو معني ناي واتاية اسم معناه كنصر وفهم وقيام وقعود وضوء سقفهم و قيام و قعود مصدرا و ونور وزمان نور و زمان همانا هيج فاعي لقنيه بمانا هستابي و اماناني كدغت من اسماء جامدة اكري اسم ذات بي اكري اسمي معنا ناوي برجستة بي ناوي واتاي بي و حمشا جامدن شنك الله هيج يقورن و والمشتاقو ما أخذ من غيره. بلام ناوي مشتق اشتقاقه هالإنجيلام وذكراؤه هويا كوالله نابي كثر ذكرابه. ودل على ذات لقال أوجش أشياء معناه شيء دل على أشياء ذاتك. فاعلك أو شيء كده. مع ملاحظة الصفة. بلام لقال أو كوا ذاتك هيا. بلام أو ذاتان أو إشي كده هو يان يعني شو ماله متصفة يعني صفة أو فعل أو حدثها القتوى كعالم سعالم دل على العلم ودل على ذات قائم بالعلم هدوكي كتيه هم معناي معناي تيهاي. هم كسيك يش كاستعوبة علمك وظريف ؟ ظريف يعني كسيك يشاع بيرك ظريف كابو ظراف خوي چكيتي لغو خاونگي شيده هذج ومن اسماء الاجناس المعنويه المصدريه يكون الاشتقاق كفهمك كفهم من الفهم ومن اسماء الاجناس المعنويه المصدر من اجناس المعنويه المصدريه يكون الاشتقاق كفهم سفهم فهم ما اسمه مشتق لفهم ونصر من النصري نصر فعل ان امانه هم هم ناون هم مشتق من لا جاءوا كده مصدر نصر واشتقاق كده لقد قلت فهم. فهم نصر فهم نصر من ما بس فاهم مشتق فهم مشتق لشيء لا نصير في الفعلين ومن الاجناس المعنويه يكون اشتقاقه كفهم فع المناوي <تصفيق> ما اسم مناوي ومن المشتق ما اخذ من غيره ودل على ذاته مع ملاحظه صفه كعالم وضيف تواوى ومن من أسماء الأجناس المعنوية المصدرية؟ فهمي بفعل كفهم من الفهم ونصر من النصر او تو جنى ما بستيش ما بستيويه على مشتق بريتل مشتق ما اخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة الصفت كعالم وضريف هذا المشطق تعريفي بك الذي يجب أن يكتبه وهم ذاتي تابي هم حدثي شي هم صفاك شي تابي أنجا ديت اشتري ما ببعثك الله أسمى اشتقاها كريت لهم دي معنوي و لهندي دي محسوسش محسوسش بانمنا كسبون لورق ورق ورق تشاوغنيا ناو ورق بوننا نرجس بوننا نرجس نرجس ناوى سبوننا نرجستو الماء يعني فعلي كده اشتقاق يعني اي بي باس يقول بك اشتقاق اي اللى چي اشتقاقك ده اي اللى همو ناوى اشتقاق رودا يان لا تنها تشاوغ اشتقاق رودا بوننا يسال لنصر نصر دو سكري نصر دو سكري ينصر دو سكري عمل المادشي لنصر دوس كان مصدري شي معنى بس واتايتي على بلان اغلبين لنرجس كان نعيشتك نرجس اطوانين بلين نرجس يناجسو يعني اطوانين اشتكاك لبكن بل اطوانين كابو هم لنابي ما نو نawi مصدر يعني مصدر شو وتعي درسك ليه وهم لنا ناوي الأجناس يدرسك ليه ليه روا كان تواقة ونمنشيبوه هنا ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق يعني خي بيتابعه، يكون بفعل ها يكون الاشتقاق بفعل ويكون الاشتقاق من أسماء الأجناس المعنوية ومن أسماء الأجناس المحسوسة أيضاً بسهل يعني ديد ليرم فائدة يكد بيهدا الله الله معنوي مصدري روهدا كنت فهميلي اشتقاق دواء لنصر نصر يدرس دواء الاشتقاق من اسماء الأجناس المحسوسة بلام لناب كنبي محسوس به مصدرين به كم اشتياق روادات كأوراقة الأشجار أوراقة الأشجار يسبون متين لا بيني سيجعل داركاني أكيد لغلا داركان خوي بون لغلاكا که لورقه علي اورقت به خوی ورق و مصدر نیت اشتقاق اشتیاقی دي هل لورقه که علي اورقت الشجر يا الاشجار داركان غلاكان کان یه نزور بون دی ل نوی ل نویشی جنس سوا کم چاوگیش نیه مصدریش نیه اشتیاق تلو وَأَسْبَعَتْ الارض أَسْبَعَتْ الْأَرْضُ يعني كثرة بها السباع كثرة بها السباع زاوية قوانمنا كأقر السباع جانوري زور بي جان يعني درون دو جانوري زور بي حيواني زور بي ألي أسبعة أسبعة الأرض أم زاوية سباعي زور من الورقي والسبعي من الورقي والسبع وكعقربت الصدغه صدغ اميه او زلفيه او زلف كنافز ما بين اللحاضي ومؤخر العين الى احدى الاذن يعني النيوان تشاو هتاي جوشكا هيا او يعني او بيت الصدقه جا توكا كنا يعني او او بارش او يعني بسماري أوه بسمار بلى عم كان تي خوي كلامته دوبوشك وعقربته أمنعزل أنا بزان بزعل إن جاي وكا دوبوشك وكعقربته الصدقة إسا عقربته خو أقرب خوش أوجنية زي كل كلمة عقربة وشيء ندرس كده فعلي كندرس يسبوه عقربة عقرب كما زي لدريسكره مزارع الشيدرسه بيتشي يعقرب وحرو هارو وفلفلت الطعام فلفلت الطعام يعني تخارنك فلفل متي كده اس فلفل خوف الفلفل مصدرنيه شاقنيه ما دام الكلمه يقول فلفل وكلمه كده فلفله عندو رز كده فلفله فعلنا فعل كاوته تو تواني تشبكاي فلفل، يفلفل فلفل ها بشيوه. يعني كابو كلمات كلمات لا اسمي جنسي محسوس سوا درو ولا اسمي جنسي كيشو كمعنوي بي ومصدر بها درو سكري اشتقاق بلا اويا كميان او اصل لا تشابغو عمي دوميان بكما هنديك علماء الان امهر سماعيه سماعية هاد شيك عرب درو سكري توا بلا عم غيري بلان أو أي كوا عرب درسية دونات وين توشري كتربيني بلا عم أو رأيي صحيحني أو داخل سنين درجات على سل الزمان العربي الزمانش دائماً في تطور دا بوي هر هر كلمة تاني بقولي تكلرت تكلرت يعني صرت كلاريا تكلرت يعني بوم بكلاري يعني هذه المشاهدات تبصرت يعني المشاهدات التي بخلكي الى المشاهدات يعني تتصور الى بون التي لا الى المشاهدات التي تتصور الى المشاهدات التي تتصور الى المشاهدات التي تتصور ناوي المشاهدات التي تتصور الى المشاهدات التي تتصور الى المشاهدات التي تتصور الى ونرجست الدواء نرجست الدواء يعني دواء داروك دار مانا ونرجست الدواء من العقرب والنرجس والفلفل أي جعلت الشعر الصدق كالعقرب وجعلت الفلفل في الطعام والنرجس في الدواء هم أمان. أويا <تصفيق> ساويك بس ما إنك تعريف جامد يبكردين تعريف مشترك يبكردين أنجبي شيء وتن اشتقاق أصل أويا كلام مصدر روب دا كمتر اسم جنسي محسوس بلام وتم نا أكره لا أكري بي بي كلمات في ويستون هنا كلمة أخذ كلمة من أخرى اشتقاق بريطيلا ورجتني كلمي لكلمي كثير دركتني كلمي لكلمي كثير بلام بنمرجنة مع تناسب بينهما في المعنى بها ومانابل بلام هومانانك صد صد يعني أوقاتا قد واب إشتقاق ناب مع تناسب بينهما في المعنى يعني مناسبة كبيرة سبونا من نصرا لقل نصر ده تناسب هي ينصروا لقل نصر ده تناسب مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ يعني لفظ اشتاج جوازا چونك اگر اسم نصرا و الينا كيننا معنى لقل نصر جوازني ناصر لقل نصر ده اگر نكن نصر وزني فاعل معنى رونده بي بتغييره ده تغيير ريده عن جابه واشتقاق سجرة وينقسم إلى ثلاثة أقسام صغير وهو متحدث الكلمات فيه حروفا وترتيبا اشتقاق صغير بليت هر كلمك حرفكان هاو حرفبا والترثيبكان شن شنشون يقبل أي سبون علما من العلم وفهما من الفهم سيكا حرفكان ين فا ها ميم فا ها ميم نروي ترتيبي شوا فا اللي بير شوا هاتوا أنجاها أنجا ميم بلام تي قروا شكل فهيما من الفا بوي الله الصغير اشتقاقي صغير بيت شيء اتحدت الكلمتان فيه حروفا وترتيبا هاو حرفا بن ترتيبا بن بلام اختلاف كل شيء بيلا شكل داب وكبير اشتقاقي كبير شمعن وهو ما اتحدت فيه حروفا لا ترتيبا ها حرفا هل كان ش ينجب بلام لا للترتيب دا وججبن كجبذ من الجذب سجبذ وجذب حدوي كان يمعنا يسجبذ لجذبه وانشقاق لها اصلك الجذب مشوره كالجذب ولمسلك الجذب جبكار هات جب ذبعنا جب ذهو عند جذبه أميان لا أبيانا للدركلاوة أما اشتقاقي كبيرة وأكبر وهم اتحدتا فيه في أكثر الحروف حدوشان حدوشان يعني يعني حروف ترتيب وهم اتحدتا فيه في أكثر الحروف لازور حرف كان وكيكوابل مع تناسب في الباقي لا غير زوري نكشة لو كاملتها مناسب بول مناسب نعقة يسا سيكون نون لقال قاف لا هدو شنايا كنعقة من النهق نون عين قاف نون هاء قاف اسا لا هدو حرف كان هاو حرفني بلا ملزور بحرف كنا ها وحرف نشوف شيء لدواني أنا ويجوان هم لترتيب إجدا نون يكما قاف سيما هم لترتيب أما هم لحروف إجدا نعقا نون, نون وقاف تيا نهقش تيا نون وقاف تيا كابو هم لحروف دا هم لترتيب دا بلا ملزور بحرف كنا هاو حرفا هاو ترتيبا بلام لوك تدشى مناسبا سيكا عين لقل هاء تناسبك يعني شوية لما خرجوا نزيكم لتناسب العين والهاء في المخرج يسا النعقى لقل نهقكك تشيل لزمانة بلين نعقيا بلين نهق بلي بمعنى صوت وصاح صوت وصاح يعني دنجدر كد يعني هاواري إسنعق لا شيء ولا نهق. ما إشتقاقي أكبري في فرق كاين واضحة، جور واضحة. وهم واهم الاقسام عند الصرفي هو الصغير. لاهم لمسي قسمة لأويك وهم مختص ببأيش يعني صرفي واه كسي أهل صرفه إشتقاقي صغيرة. كبريتيلة شيء ما الكلمات الكلمتان فيه حروفا وترتيبا وكو علمان من العلم وفاهما من الفهم ومشتعين بتعريف اشتقاخ بوجو ركان اشتقاخ أشتر موضوع كثير وأصل المشتقات عند البصريين المصدر أصل مشتقات عند البصريين المصدر مصدرها أصلي هم مشتقات لكونه بسيطا بسيطا يعني فيه معنى واحد اي يدل على الحدث فقط بخلاف الفعل فانه يدل على الحدث والزمن مثلا سنصر يا كشتيتيا يكدل جماعهيت يا دلاليتك شيء بس بلن نصر سركتين شتاي وبلن في الزمن الماضي وبم بمو بلغا بس لكان الله مصدر أصله وعند الكوفيين الأصل الفعل لذلك في كان أصل فعل نصر ينصر نصرا ارى نصرا الذي ذكرناه نصر ذكرت كاهت ينصر نصرا لان المصدر يجيء بعده في التصريف التصريف داك تي علي نصر ينصر نصرا علي لا سيم, فعل. سيم جار مصدر لفعل والذي عليه جميع الصرفيين الأول بلام أويك واها مصرفي كان لسارين يستا عندها أوي أو خلافة قديمة بوا بلام كم فعل مصدر ودر سكريت يعني أصل مصادر شيء أصل مشتقات مصدرة ويشتق من المصدر عشرة أشياء لمصدر دش الدل إكريت الماضي والمضارع والأمر وقد تقدمت يعني لا بب فعل ماضي مضارع أمر من خندوع كان مصدر السكن ليره مساليك يعني مؤلف لقد هندك لعلماء يكون ايش رايا نوايا يعني ماضي ايش مضارع ايش وامريش هل هم الى مصدر السكن او اني مضارع لماضي درسك له وامريش ل مضارع درسك بلا تصريح شي بينا كان چونك هندك ل راسته اصله كان مصدره بالان بواسطن سبون من أمر بعصي مضارع در سكره مضارع بعصي مع در سكره خين راستو خو مشتق من لشي لا مصدره يعني اش فاعل لا اش فاعل بون من لابرا نوع توش فرت ما شيء كن أقرأ لا اسم فاعل الله هو مشتقة من مصدر المبني للفاعل مصدر لا المصدر مفعول لا اسم المفعول الله هو مشتقة من مصدر المبني للمجهول لا صفة مشبعة الله هي صفة هي لفظ مصوغ من مصدر اللازم ان يا مشوت معنى مش تصريف عزيت منشئ او ايش صحيحه او صحيحه ويشتق من المصدر 10 أشياء لرا ما من, من, أو من الماضي والمضارع زانما وقد تقدم واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وسما الزمان والمكان واسم, واسم الآلة اسم الزمان اسم الزمان والمكان ما اخكر اسم الزمان والمكان اسم الزمان والمكان أصريف يا زيبعي اسمي فاعل واسم الزمان perchw تنهى الصفة المشبه اسم التفضيل ما اخير دواء ليرا الحالي هميها ويلحق به شيئان المنسوب والمصغر منسوب ومصغر وكل يحتاج إلى البيان يعني منسوب أو كلميك نسبة لا إيايك يعي النسبة أو إش فصله يبدأنا وهلو هم مصغر يش ناوي كده يا. بن محمد بكيت حميد تصغير يعني مصغر <تصغير> وتصغير شوي خوكم الله انضبط الشروطيه واروها تشريت الاميناته اما المصدر الميمي لسري بن عسا مصدر ميمي مش فالصحيح انه ليس من المشتقات ومن يسالونك عن المحيض كتمان محيض لا اذا كانت لباس مكان محيض اكريد زمان الحيض به اكريد مكان الحيض به اكريد بمعنى الحيض الحيض يسالونك عن المحيض قل هو قول هو أذن، هم بالجيل السروري كالمحيط بمعنى الحيض. هاي كون نوت لابحيض، مابي يوترك مصدر ميمي. مصدر ميمي لسر وزني مفعل يا مفعل درس كريد. هلو كون اسم زمان ومكان. يعني همان معنى مصدر كعدد. فالصحيح مصدر ميمي أنه ليس من المشتقات. أما لبروي مصدرة لبروي مصدرة واكرم مشتقش بي أكره مشتاقش بي ولام لا مصدري أصل مشتقة لا مصدري أصل مشتقة كحيدة شو نستبوا نقول مصدر معنهاي أصلني بقول منا استخراج استخراج مصدرة استخرجوا استخرجوا استخرج استخراجا انفعله ينفعل انفعالا انفعاله استخراجه مصادرها مو مزيدة كان مصدر بالام أصلي مصدرك خرجه خروجه خروج هو مصدر أصليك اكري مصدري مميش مشتق بلام راجحه ويه كما لم مصدر بينالي المشتق فالصحيح أنه ليس من المشتق اشتقي تليش ما انه يبيوته المصدر الصناعي المصدر الصناعي فجامد مؤول بالمشتق وأما المصدر الصناعي فجامد مؤول بالمشتق سبب حوقلة بسمله أما في وثلاث مصدري شيء صناعي فجامد مؤول بالمشتق أما مصدر إيش من هي؟ دوم مصدر إيش هي؟ إيش كان يدل على المرة؟ إيش كان يدله على الهيئة؟ لبيت أنا اسمه مرة اسمه هي؟ هو أنا مصدر، وأما المصدر الدال على المرة، واما المصدر الدال على المرة والدال على الهيئة. فليس بمشتقتين فليس بمشتقين فليس بمشتقين يعني ما اسمي مره واسمي هي ايش مشتقني عشان خوين مصدره شن جورشت من بسكت ده من هي مشتقه. هي ملحقه. مصدري من مرش ومصدر هي ملحقا من منسوب لجل مصغر لجل مصدري ميمي لجل مصدري صناعي مصدري الدال على المرة والمصدر الدال على الهيئة ومصدري أصليش مانه مصدري أصلي أو أصلي كلماته عارف مصدري أصلي بن بنمسا والمصدر الأصلي هو ما يدل على معنى مجرد وليس مبدوءا بميم وليس مبدوءا بميم زائدة ولا مختوما بياء مشددة ولا مختوما بياء مشددة زائدة بعدها تاء تأنيف مربوطة سبون منا سلف سلفية سلف سلفية اشتراك اشتراكية مثلا حركة اللي ما يجينا بيئي مشدد لقى قلت أقرأ بشي صناعي بلان أو مصدري أصليني الاشتراكية الحرية الإنسانية أنا همي وتشي أبيت مصدر بيائك مشددة لغض تائك مربوطة كده مصدريك صناعي مصدري أصلي شيء ما يدل على معنى مجرد وليس بمبدوءا بميم زائدة بوي مصدري صناعي داركين دارك بوي مصدري ميمي عفوا بوي مصدري ميمي داركين وهلوها ولا مختوما بيائد مشددة زائدة بعدها تاء تانيت مربوطة بوي دلوقتي دلوقتي. مصدري صناعي المصدر قد علمت أن أبنية الفعل ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية ولكل ولكل بناء منها مصدر على لو فرزانيدك فعل ثلاثية رباعية في الصورة ثلاثية يعني ساحرفية فحرفية بينجيش الشيء يتباسى بي مجرد ما زينك ده في الصورة ولكل بناء منها مصدر هل يشكلا واناش مصدري قوي بالان دين السر مصادر ثلاثي اواني كواه ثلاثين يعني ما بس يوي ثلاثين مجرد مصادر الثلاثي يعني ثلاثين مجرد اواني كواه ثلاثي مزيد كبيرت رباعيا خماسيا سداسي اواش تيثلا قد تقدم ان للماضي الثلاثي ثلاثة اوزان ماضي الثلاثي السوزنيه فعل بفتح العين ويكون متعديا كضربه ولازما كقعد وفعل بكسر العين فعل بكسر العين ويكون متعديا ايضا كفهم الدرس ولازما كرضي وفعل بضم العين ولا يكون الا لازم يعني بكوتي الله على هر دوانيان متعدي لازمي هي سم ينفعوليه تنها لازم تنها لازم بو اوي بزانيت بزاني مصادر بشوي قياسي بشوي قياسي خوي قياسي جنين ام بابا فلام بو تخريب نزي كي كتاب اگر نشد زاني ببي قياس مصدر دان سبون من ضرب يضرب ضربا مادام فعل يفعلونيه ثلاثيو فعل يفعلونيا، وما دام متعديا كابو مصراقي فعلنا ضرب يضرب ضرب بواشيو يعني بويفيد الله هتشيك لازل وزني فلان بو مصراقي أو هاي يعني بتشيك تقريبي وثانية ده طلع فأما فعل بالفتح وفعل بالكسر المتعديان يعني فعل أجر متعددي بيه فعلش أجر متعددي بيه فقياس مصدره ما فعل أو مصدره كيش يا فعل بفتح فسكون يعني فعل كضرب ضربا يسبو نمنع علماء وانية بو هب سك وانية لما بع بدني شو هذول ففقياس مصدره ما فعل بفتح فسكون كضرب ضربا ورد ردا ضربيهنا كصحيحه ولم رديهنا مضاعف وفهم فهما فهم فهما فهم الدرس لبرم متعديه وامن امنا امن امنا الا ان دلل الاول على حرفه اگر بو حرفة أقربوه حرفبه أمان جاواز هارشي قبوه حرفبه أسهل وزني فعلا فقياسه فعال بكسر أوله خاطة يخيط فعلا يفعلوه خاطة يعني خيطة خاطة يألمت يا حرق ما قبل مفتوح قوليبه قوليبه ألف المتخاطة يخيط فعلا يفعلو لبروه خياطة يحاك يحيكو حياكة حرفية مهنية في شيء أو كاتب بفعل يفعلوش بوا بمتعدّي شبيه مصدرك إذا سر وزني في عاله. لا بر ها؟ نه لا بر معتلك إني لا بر حرفه حرف لا بيشة. مم. يعني فعل يف يفعلوا أجر متعدّي شبو لسر لسر وزني فعلة بلاهم أجر بيشة بو أو كاتبة كفو مايه كمو دوم فاما فعل بالفتح وفعل فعل, فعل هنا بالكسر بلم غير متعدي واما فعل بكسر العين القاصر واما فعل القاصر يعني اللازم فعيل كاللازم بيت فعل لازم, فعلي لازم فمصدره القياسي فعل بفتحتين سفريحة لسوزني فعلية وفعلك لازمش كابو فريحة يفرح فرحا فرحا لاز مادام لازمة أو كاتم مصدرك لسوزني فعلة فرحا وجوية جون جوية فعلة اللي جوية يجوى جون جوية جون جوي اللغه العربيه جوي الماء يجوى اذا انتن اغير بجانيت خلاو بيت يعني فساد بيت او كتر بيترشي جوان جوي الماء يجوى اذا انتن نخوشي إشكش والجواب نخشي ايش خشب كاديت والجوا كله داء ياخذ في الباطن كسر اجدلنا خشب كبي او بيته شيء جواب وشل شللا سفري حيبو صحيح هنا سالب سالم جوابو متعدي هنا ابو معتل هنا شلا وتضعيف شليلا فعلا شليلا بوتى شلا شللا شللا لمصدرك كيكرا واشكريب إدغامي كي بلاي شلا شل شلا مصدر شمكي كيكرا كي وانا أتواني بإدغام وانا أتواني باكي بفكيش وشل شللا فعل فعيليش اجل لازم بك يا سكين سروزني فعلا فعلا بفتحتين الا ان دل على حرفه او ولاه امش اجل بو حرفه بو بو بيشه بو يعني بو سرفرشتي بو ولايه فقياسه فياله بكسر الفاء كولي عليهم ولايه ولي يولا ولايه سب ولاية السربرشتيك الذنوب او دل على لون يعني بو بيت فقياسه فعلة فعلة ضمن فالسكون كحوية حوة حوية فعلة حوة سحوة ادغام اينا حو و واويك عن جواوي كتير بلام مواوية كم شيء ساكنة كده حوة يعني الحوة يعني الحوة ليك هنديك رش الصوص الحوة في الشفاه في الحوة في الشفاه شبه اللماء لما يشبه شبه اللماء سواد إلى الخضرة سواد إلى الخضرة وقيل حمرة تضرب إلى السواد وتلاويش سوريكا هندك بلورشب يعني مور او شيء يكالا نشانكاني جواني افرت اقرب بوشي وبات عرب بوشي وبوا وقيل الشعر زوج زوجا وقيل حمرة تضرب الى السواد وثان وقيل حمرة تضرب الى السواد سيك حوية حو حوة وحمرا حمرة, حمرة حمرة فعلا مادام لازمة ومادام بورنقشة قياسة كيتوشية فعلا او كان علاجا او كان علاجا ووصفه على فعل بو يعني علاج بيت وفاعل كالشي لسر وزني شي بيت فاعل بيت او كانت مصدر كي لا سر وزني فعول فقياسه الفعول فقياسه الفعول بضم الف ازف الوقت ازوف علاش يا علاش ويشتي كان نوستيت كان نوستيت يشتيك نوسته حاتني كات ورشتني مزاوله هات نورشنيتي هات نورشنيتي ها بيا وصفه يعني اسم فاعله وصفني اسم فاعل اسم فاعل بيت اسم فاعل بيت فاعل بيت اسم فاعل اسم بس ثلاثية جارة نشو نتسد مزيدش. يعني إس أقل لسر فاعل نبي أوش ليكترى؟ بلان أقل لسر وزني فاعل بو أو كاتا وأفعال كأفعال علاج بو أو كاتا كياسكي كياسي فعولة. أزف الوقت أزف يعني قربة النزيق وكاتا قلنزيق بوتا أزف الوقت, الوقت. الوقت. الوقت. زوفا نالي أزفة الآزفة أزفة الأزفة أزفة فعل يعني أزفت أزف الوقت أزوفا أزوف فعل وقدم من السفر يعني قادم هاد شوية للسفر جراوتو وقدم من السفري فعليو أنجع إلى جيشة إلى جي أويا كواح حركيت يابه هادش حركيت يابو هو علاج قدم من السفر قدوما، وصعد في السلم والدرج سج الصعيدة، صعيدة شم علاجي في السلم والدرج سلم يعني فيجاد درجيه هنا يبزانت، هاد فيك يشتهر صعودا، في والصعيدية لازمة. واشكره متعدي جبت بلان لازم شيء ها سبن الصعد الجبل صا صاعدة صاعد الصاعد صاعد. في السلم والدرج صعودا كابو مزاركين تساوي كابو فعلا أجر لازم بو مصدر كي تيا مصدر كي فعل إلا اجر حرف يان ولا يان لون يان علاج أما انا بيت مصدر كاني أجر لسر وزني شيد دي لسر وزني فعل وأما فعل بالفتح اللازم أما أجر فعلت بو لازم بو فقياس مصدره فعول أو كاتا مصدرك فعولا بضم الفاء قعد قعودا وجلس جلوسا ونهض نهوضا أوه بمرجك ما لم تعتل عينه عينك شنبه معتلن نبي وإلا فيكون على فعل أو كاتبة فعل بفتح فسكون كسير سار يسير سير أو, أو, أو, أو فعال كقيام أو فعال كقيام ننا أو فعال كقيام خذ مثال كاتو لغزي أو فعال كقيام أو فعال كنياها نيح، بسف ناحا نيحية، فعليه. بلام لبرين معتل العينه، سيركي بوزني شيء نهاتو، بوزني قعود نهاتو. سأبوايا مزرقية سيركي بوايا قعود، إيه فعود بوايا. بلام ناك لبرين نوح، نوح. قوم رخيام نيح كابو أجر فعل لازم بو لسر وزني فعلدة ما لم تعتلو عينه أجر عينكِ علبو أو كاتيان لسر وزني فعلدت يعني لسر وزني فعلدت يعني لسر وزني في عالدت وما لم يدل على امتناع اقر ماناي, ماناي امتناع تيانبه و... ماناي امتناع اقر امتناع امتناعي تيابه كاتا قياسكي نسر وزن فعال يعني شون الله حتى اقر معتل معتل العين جنبه س... يعني بكرتي اصلا اقر همو لازمكي فعال نسر وزني جيا فعول بمرجي ومعتل العين به حان دي شبانه معتل العين شنية هل الوزن وزني فعولناه كي أقل معناه امتناعي تابه وما لم يدل على امتناع وإلا فقياس مصدره فعال بالكسر سأبا يأبا يعني امتنع أبا يأبا أبا إباء أبا يعني امتنع يسمى هذا المحرمات ديك هنا معنى امتناع مكردني تاب او كتبه معتل العين شنبث هل نسروز دي فعولنيا او كاتب نسروز دي فعاله كابا اباءا ابا يابا علي إباء نفر نفارا نفرا نفارا يعني حيوان يقبون منا لا أقدر، الباقي حيوانه كان يتير تنفر راكت قي بدسته ونادى اللي جر حيوانه كان تيك النابة نفر نفار جمحة جماحا جمحة لزماني عربية كبحيوان يولي جمحة الفرس براكبه جماحا يعني استعصى حتى غلبه يعني حيوانك اقر صاحبك بفرنه صاحبك ببات نوستهد بصاحبك كاتك بيو بيه لدستي صاحبك عصيب ببيت او بيوت الجماح يعني امتناعي تياه وجمح الجماح بشي فيوت سركش أقر حيوانك اگر حيوانك صاحبکی سرک بیو بسر ی او دوایی بو حيوانك نوستت پر من حیوانکی حل ان ان نو رورس أو أول نفره بس جماعنا جماع عصي بيلدستي لدستي خاونكي هرد خاونا شي شو اللي بس بقصينا كأيش بقي يعني ماينا كي بقصينا كت عصية بيلدستي ووجماعه وجماعة جماع وأبقى إباقا أبقى يعني ذهب الإباق ذهب العبد من غير خوف من غير خوف ولا كد عمل هاد البدل نلعي شي قرسي بسرد لاوا نركز دي داوا عبدك دي عبدك <توريا> بلان مادام دلالي امتناعي تايا لسر الوزني في عدل سكلي كابو إسا أمش فعلة أو على تقلب يعني أقل معناي تتابو معناي تقلبك يا بو فقياس مصدره فعلان فعلان بفتحات يعني سيه فتحة فعلان كجال جولانا جولة يعني الطواف حاتنا وخاتنا روشتا الصولة والجولة كجالة جولانا بس خوي خوية جولية فعل فعلة لازمة للايك ومعتلعين للايك شمعناه تقلبية وغلا غليانا يعني كلان ان هذا هو المكان الذي يجعل غليانا يعني المكان الذي يجعل هذا هو المكان على يجعل هذا هو المكان فقياسه فعال هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان زكي يجعل هذا اسهالبون المكان الذي هو لا سر وزني شعورنا وست، أو على سيرين أجل بلقيش يتابعو ما نايش يتابعو سير رشتن، فقياسه فعيل كرحل رحيلا، رحل رحيلا، وذمل ذميلا ضرب من سير ضرب من سير الابل وقيل هو السير اللين السير اللين نرم ركض يعني يعني تواني باللين نرم غار غار ما ني وانت يا سكنان يا سكنان هنا ابو حيوانا. ابو حيوانه ابو <تصفيق> حيوانه <تصفيق> نجري كنيكي سريع شبلام زورنا ضرب من سير الإبل وقيله هو السير اللين يقال يسير ذميلا أي سيرا سريعا لينا وأصله إبل وأصله في سير الإبل يعني من المغارك يعني من الراكد سريعة سريعه سريعة سريعه نا لسرخوه يواشا او ذميله كابو مش بسير او على صوت ين فعلى صوت ثيابه فقياسه الفعال بالضم والفعيل كابو قياسي صوت فعلا اقل دلاله صوت ثيابه الفعال والفعيل كصرخ صراخا صرخ صرح يعني خيجا ينها وار وعوى الكلب عواء لوري يعني لوري اي بصيك شفتي ورين نعم عواء لوري وعوى الكلب عواء وصهل الفرس صهيلا يعني كأن أو الصهيل وصاحل الفرس الصهيلا ونهق الحمار نهيقا يعني, يعني زرّا يعني صرّا زرّاً دين زرّاً دين لا يخبر من الصرّاً دين أبس لشنيتر ونهق الحمار نهيقا وزعر الأسد زائرا، أو الشير كيف يقول نَرَنَدَن نَرَنَدَن وزأر الأسد زئيرا لزمان العربية البوش شعر أن زائر يزعر صوت الأسد في صدره شنكا صوتك النسنجو درجة توادر هناك بدامي صوتك الهدمي داني النسنجو درجة اور نمونة ربونيتي أو على حرفة أو ولاية أقر فعلا بو وبو و ولايب فمرجق لازم بيت فعلا لازم بيت أقر بو حرفة و ولايب فقياس مصدره فعالة بالكسر مثلا تجرى تجارة تجرى تجارة وعرف على القوم عرف على القوم عرافة ا تكلم عليه وسفر بينهم سفاره سافر بينه سفر بَيْنَهُمْ سِفَارَةً بينهم سفاره يعني اصلح لبيني بيني انا بيته وبروانت صرحا لنيان دبك فسولاتي كسفاري ولاتي كتلهاء كلا السفاره وهي سفاره سفاره نك سفاره <سفاري> <سفاري> <سفاري> اذا اصله امش فعلا اجشوا <أقشفه> لازم امنته فعوله فعوله, <فعولة> هر بخي لازمه بضم العين فقياس مصدره فعوله فعوله كصعب الشيء صعوبه اشتاك جرامبو وعذوب الماء عذوبة سازجاربو وفعالة فعالش مان هي يعني أجر فعلب أجر فعلبوا باش فعلن ابو فعله هادش مصدرك دويس لفعلة ين فعلة ينفعلة كبلغ بلاغة بلغ بلاغة يعني فصح لسانه وحسن بيانه كسيك وعندي بقسي باشق سبكات زماني زماني شباره وجمله رقبتيش بكر انا و علي بلوغه بلوغه بلاغه و فصح فصاحت بلاغه فصاح في الكلمات اما بلاغه في الجمل وتعريف بلاغشهم ديك العلماء كذي أنا الحسن البيان، اشتك بجوانيرون كيتوا، وقوة التأثير، وبلاغة. حسن البيان وقوة التأثير. عندك لعلماء بلاغة وطيانة وعند علماء البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. حالك تشيب خوازيات قسيك بيني باب باب باب أو كاتا بونا خلقي بتاقت التوبتشي قسي باني خلبيبكاني يعني خلشي لبارودوخي قاياة توبتشي قسيك تر باني باس شتيك ترها الزور دور لواوكي أو بلا غنيا با خوشي كلمة كانشي بلا غيتيابي أو بلا غنيا بلا غنيا باب باب حالك قسابي بونا مطابقة الكلامي لمقتضى الحال بلامشي مع فصاحته ابي كلمة كانش كلمة كفصيح وعندك شت العلمات كان الفصاحة البيان وسلامة الألفاظ من الإبهان وسوء التأليف يعني كلمات قرز يعني كلمات أقربون هنا مخارج كان اللي نزيق بقرز تم مخارج كان دور تربية كلمة فصيح يعني أو فصاحية فصوح فصاحة وصروحه صراحة صروح يعني صفا صفا يعني باكو ابو مما يشوبه صروح يعني براشكاوي بروني وصرح صراحة وما جاء مخالفا لما تقدم فليس بقياسيين هاتشي كتير هات بفيتشواني أمانيك باس كدا أو قياسيني وإنما هو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه يحفظ ولا يقاس عليه أمانيك باس كدا أمانيك كدا قياسي أماش أعسن كاليك زور قولي أمام بابتاي الزبط بكري هذا يجب أن يكون مصادر تص... مصادر ثلاثي تصوب أجل مصادر غير ثلاثي أسان مصادر رباعي وخماسي وسداسي وقياسي هذا مشكلة تانية أما مصادر الثلاثي كيف يجب أن يكون ثلاثي, ثلاثي بما يجب أن يكون هذا وزني فعلاء لقل فعلاء لقل فعولا فعلي بما متعدى و لازم وهروها فعيلا وهل وافقوا ليش هم يلازبون مشيوا أما قياس كعنتي بل هالشيء كتير يشهد بيت شواني قياسه أو السمعي ويش كشيء كتانيه تو أتواني قياسك إيش اللي دابني تواني سمعك إيش اللي وإنما هو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه فمن الأول يعني فعل أجر متعدديبة طالب طالبا طلبا طلبا فعلي شيا فعلي شمتع دي و نبات نبات نبات نبات نبات نبات نبات نبات بين طلبا طلبا ستنوي لطلبا الطلب الطلب هو قياسيه هو مش مش لينيه تو قياسيه وادرسيكي بل اخذ طلب هذا و سماعي ولكن هذا هو نبات النبات نبوتا بس المشكله وهذا هو النبات وهذا هو كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه سروذني في ان هات متعديه أما بو بو حرفا كتب بو, كتبن بو كتب قياسه كتب يكتب وفعلية فعلش متعدية فكتب متعدية كمتعدية بوشيا فعلا فعلا بالله أبس لكي وكتابا هاتوا مراعاتي حرفك لاو مراعاة حرفك وتكتابا حرس بونا من فعالية حرسة متعدية حرسة حراسة أو حراسة ولاية ولاية وَحَسَبَ حُسْبَانًا حسب حُسْبَانًا صح حسب يعني عدّة حسبناك حسيبة حسب يعني عدّة يعني جماردن حساب يعني عدّة جماردن حسبان حسبان فعلان هادو حسبان هادو أي تواني بلا شي حسب حسبان وشكر شكرا شكر شكرا قياسيشيا شكرا وذكر ذكرا وذكر ذكرا فعل هذا وكتم كتمانا كتم كتمانا وكذب وكذب كذب فعلا كذبا كذبا كذبا كذبا كذبا كذبا كذبا كذبا كذبا كذبا كذبا كذب وما فع... فعليا شنك يا ومن الأولي فعلا ما قشتي فعليا تاكوتا دين رؤيا تا رؤيا أما ومن الثاني أنجفعي ومن الثالث فعليا وكذب كذبا وغلبا غلبة غلبة غلبة أبوها تشبوها حماية حما وغفر بفراناً وعصا عصيانا وقضى قضاءاً وهدى هدايةً ورأ رؤيةً أمانا سمعين هكذا لا سوازني تشيج ببي لا فعل ببي قياسه هي ببي إلا إن دل على حرفة أو ولاية أو او كاتيكا أو أنا ما إن كد ومن الثاني لعبا لعبا فعلا سكا فعلا و بوايا لاعبن لعبا لاعبن و لاعبن و لاعبن و لاعبن و لاعبن لعبا لاعبن و لاعبن و لاعبن و نضج و لاعبن و سيك لا اوانيك خير من لي كما طلبة نبت نباتا لازم كتب حرس حراسه حسب حسبانا شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر متعدي شكر متعدي, وكتم متعدي وكذب فأبوك كذبا مرجنية فعلا بيوك وتم كذبك كذبا شون كان ببرا المتعدية أكريت شي شبيت أكريك كذوب كذوب وأما فعل بفتح اللام كقعدة قعودا شون ككذبت هي لازمة وغلب غلبة وحما حماية وغفر غفرانا وعصى عصيانا وقضى قضائا وهدى هدايه ورى رؤيه اما متعدد ومن الثاني لعب لعبا ونضج نضجا وكره كراهية وسمن سمنا اما لازمه سمن سمنا سمنا يعني قلوب سمينا سمنا والسمانه يعني كثر لحمه وشحمه و ان بزوا خش شي ذلك كذا وقوي قوه قويه لا لا قويه فعيلان لازم وقبل قبولا سمى متعديه قبل قبولا و رحمه رحمه متعديه و الثالث كرما كرما سمويه كرامه يا فعاله يا يا كروم بويا يا فعاله يا فعول فعولا افون فعول فعولا فعال يعني بويا كرومه يعني كرامته چون كفعله وعظم عظمه ين عضومه بسلكي عظما ومجد مجدا مجدا حمال معنى عظميا وحسن حسنا فعولا فعلا من سبويه قياسه كينفعوله بويا حسونه ينحسانه وحلوما حلما كم سيكبه عرام بيت لقال علمو لقال طوانيني شاب تواناشيها بانتقام بقليه والله مناشي قليه صبرا قليه وحلوما حلوما حلما سيلكي حلوما ب... بفعلا هاتو وجملا يعني جوانا وابو جمالا جمالا جمالا أخي أبوه جمالةً وجمولةً بس لكي بجمالاً أمان السماعين قياس تصير أمان ناكري بس لسل أولاً قياس أكري هاتش يكد نزاني اتواني بو الضابتاني كباسي قياس ينصر كباسي تايري إن شاء الله هاتش كلمات سماعين؟ نانا كلمات يكريش هيا بس هاتش يكبيت هاتش يكبيت سماعين قياس أمان وكباسي هات شيئا قوانين حتى امانش رفاني